بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 إليه مرجعكم جميعا وعد الله حسباً. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة.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 إِلَّا الَّذِينَ لَا يَحْزُنُهُمْ لِقَاءُ آلِهَتِهِمْ وَرَضُوا بِحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَمِنُوا بِهَا وَالَّذِينَ لَهُم عِنْدَ رَبِّهِمْ عَطَاءٌ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ النَّارُ بِمَا كَانُوا يسنبون.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 كُل ما يَصُولُ لي أن أُبَدِّلُهُ مِنْ لِقَائِنِ نَفْسِي إِنَّ السَّبْعَ إِلَّا مَا يُحَالِ إِلَيَّ إِنِّي أَقَامُ إِمَّا إن صَيْطُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 ولولا كلمة سبقت من ربك لحضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا من مِنَ من المنبرين؟ وإذا ألقننا رحمة من بعد الظّهاء مسّتهم إذا رهن مكر في آياتنا قل لله أسرع مكر إن رسلنا يصدون ما هو الذي يسيركم في الضر والضح حتى إذا كنتم في الكوف وجرينا بهم بريح الطيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هارج عاصف وجاءه الموت من كل مكان. وجاؤهم اللوج من كل مكان وظن أنهم رحيق بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين من هذه لنكونا من الشاكرين.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 ثم إلينا مرجعكم تُنذئكم بما كنتم تأمرون إنما مثَلُ الحياة الدنيا كما إنَّ جَلَالَ السَّمَاء فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حتى إذا أقبت الأرض ذكر فها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغم بالأمس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 ولا يرهق وجوههم قجر ولا لله أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالبون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمسرها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها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 فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ فُضِّلَ عَلَى الْبَادَةِ فَقُمْ لَهُ نَغْفِرْ هُنَالِكَ تَجِدُونَ كُلَّ نَفْسٍ مَا أسلفت وَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ لَوْ نَعْلَمُ الْحَقَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَسْعَوْنَ قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ الَّذِي يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلِي يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تسركون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون قل هل لِلشُّرَكَاءِ كَمْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ لِنَحْفُ قُلِ اللَّهُ يَهْدِينِ الْحَقَّ أَفَهِمْ إِنْ يَسْئ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتْبَعَ أَمَّا الَّذِي لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَهُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ مِنْ ظَنٍّ إِلَّا مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنَ الذُّنُونِ اللَّهِ وَلَا تَسْمَعُ لَهُ صِدْقًا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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَلْكُنْتُمْ غَيْرَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ لِلَّيْلِ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهجي العمي ولو كانوا لا إِلَّا اللَّهَ لَا يَمْلِكُ الْمَنَاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ آنفَتُهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا باللقاء إلَهِ وَمَا كَانُوا مُهتديينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِندُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم الله شهيد. ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا نظرمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 قل أرأيتم إن أتاكما بابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أتم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا دوّقوا عذاباً قلبي هل سجّلون إلا بما كنتم تكسبون ولست بقولك حقّه قل إي وربّي إنه لحق وما أنتم معجبون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا النجامة لما رأوا العذاب فقض يدي لهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إنه لله ما في السماوات والأرض هذا إن وعد الله حق ولكن أثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وفيرهم مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من جزء فجعلتم منه حراما وحلالا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ لَكُمْ أَن تَبَرُّوهُ وَتُؤْقَاتُوا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مفقال درة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة لا تبغين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا وَقِيلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُمْ مَا أَنَا فِيهِ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ أَمْرَكُمْ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 معه في الكلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قولهم فجاءوهم بالبينات رَجَعُوا بِالضَّيْغَاتِ كَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ من قَبْلُ كَذَلِكَ نَضَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَتَكَبَّرُوا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 أسحر هذا ولا يصلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلكتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فسعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما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 فَأَمَرَ الْمُتَّقِينَ إِلَّا دُثِرَكُمْ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِزَعٍ وَمَلَئِئِهِمْ أَنْ يَسْتَلْحِمُوا وَإِنَّ فِزَعًا لَعَامٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا, ربنا لنضلوا عن سبيلك ربنا ضمث على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليمين قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تستبعا من سبيل الذين لا يعلمون وجاوا جناد بني إسرائيل البحر فأتبعهم بالعول وجلوده بغيا وعذاب. سائدا أدركه الغرق حالا من أن له لا إله إلا الذي أمرت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين آ الآن وقد رأيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك ببدلك لتكون لمن خلقك آية، وإنك كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد ذوى النبي إسرائيل مبوعا صبيط ورزقناهم من الصيذات ورزقناهم من الصيذات فما خذفوا حتى جاءهم العين إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن قلت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل, فاسأل الذين يقرؤون الكتاب لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ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 إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزن في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الحزن في الحياة الدنيا ومكنعناهم الى الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُمْ مَا تَحْكَى يَفْنُ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَتُؤْمِنَ إلَّا بِإِبْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ الرِّزْقَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ قُلِ الْغُرْمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا كَالْأَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْنَ مِن قَبْلِهِمْ فَإِنْ تَذَرُوهُمْ إِنَّمَا تُؤَخِّرُونَ ۚ وَمَا لِيَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا علينا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قل يا أيها الناس قوم تشكين من دين فلا أعبد الذي لا تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين من دون الله وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقن وجهك للدين حليفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضبك فإن فعلت فإنك إذا من وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بِقُدْرَتِكَ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِرِدْتهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادٌّ لِقَضَائِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهدد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل